وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون يا كبراً قُتَنَ عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَاً قُتَنَ عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ بِمَا تَدْعُونَنِي وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَتَكْفُرُونَ فَيَوْمَ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ يَرْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أَلَمْ مَّاذَا قوم فاسقين، والله لا يهدي قوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا وإذ قال عيد من رسول يأتي من بعد اسمه أحمد مصدقا لما بين يدي من التوراة ومشرا برسول يأتي من بعد فَلَمَّا جَاءَهُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَلَا مُنَّ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يَهْدَى إِلَى الْإِثْمِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ تُولِىٰ نُورٌ لَّهُ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوهُ يَرْمُونَ بِأَكْثَاٰبِهِمْ مِنَ اللَّهِ بأفواههم والله ثمّ مُورِّه ولو كره الكافر هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق ليظهره وعل الدين كله ولو كره المسلم. رَبُّكُمُ الَّذِي مَنَّ عَلَيْكُمْ وَأَرْسَلَ من عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا هل أذركم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل ياي بأموالكم وأمواتكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم. فير لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. يفير لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. تدوه من تحتها النار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم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 فَأَنْرِيهِمْ <مغيب> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الله كما قال عيسى بن مرو يا ما قال عيسى بن مرو يامل الحواريين من ان صار الى الله كما قال Oh, mm -hmm. طائفة طائفة <تصفيق> فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين